سرى ل ي ل ة الجمعه ة و على و ل ا عز الله ا ل ل ي ل ة فراقه دروس و عبر الله يسهل خطا رجله ا و يغفر خطا من يوم شفته و ناداري إ ن عنده خبر